شام في ودمه تبرئ الذمه زلال طاهر وشام في ودمه تبرئ الذمه زمزم جود هالدنيا وجود الحاضر وباكن زمزم جود هالدنيا وجود حضرو باكر رساله قالها جبريل عن الله وزلت